الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس نكيرا ونكيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الأخوة من مجالس في الوروة أسأل الله عز وجل وهو وليه الإستان وأهله أن يمثثنا بالإستان حتى نخوف تكلمنا في اللقاء السابق عن التفريق بين المسائل الظاهره والخفيه وقلنا سننقل كلام اهل العلم من السلف ولن ننقل كلام ائمه الدعوه للذكر. اللي قال على هذا الموضع بيقولوا انتم يعني اول ما تفرق بين المسائل الظاهره والخفيه هو شيخ محمد بن. والله نكلام قديم لاهل العلم وهذا من شم رائحة الدين علم انه منهم كان بيانه ظاهرا ومنهما كان بيانه أقل ظهورا. فكذا خرجت المسائل متجرجة. فهناك مسائل ظاهرة في الضرة زي ما كلينا عن التوحيد وعن الاقصى كذا انه مغروس في الضرة وهناك مسائل انما أُلف بالشرع بالذات. لا يعرفه الإنسان قبل ذلك أورفت بالشريعة وتأكدت عليهم بالشرح وهناك مسائل هي مزيدة بالشريعة معروفة للخصص كل ذا له أحكامه مثل مثالك كلها هو شيء واحد فقط طيب عايزين وزارة لا هي مفردات المسائل الظاهرة الخطيئة يعني كأني بك تقول طيب حيث دلوقتي وضعتني إني في فرط تعلم بين المسائل الظاهرة الخطيئة كده الظاهرة دين أنتغت خلاص هارفنا تعريف المسائل الظاهرة المسائل المتوسط تسمع عليها الكلام اللي خلناه عن ساخر الوثان المسائل, المسائل رحمه الله وعن غير الان علم ان المسائل متواتره ومصنع عليها لكنه القول العام عن عامه زي قال الامام الشافعي رحمه الله وخلاص مشروع فطر الله زي ما بنبني بالكامل صلاه وصيام وزكوه وصوم رمضان والحج دي مسألة معروفة خالص بين الناس بتسال الطفل الصغير تقول له ابوك بيصلي يقول لك بصلي يروح يروح يصلي الولد عارف انه بيصلي وبيعمل دين رمضان عشان عارف ان في شهر رمضان بيصوم مع بعض يقولوا انت ولا مفطر ويعايروا بعض والحاجات اللي احنا عارضيناها دي يبقى جدا في إن المساء الخطيئة المساء تنزع فيها قالوا السنة مع غيرهم، زي ما تنزع قالوا السنة مع الفرق لأنه زي ما قلنا اللي الفرق ما اختلفتها على الاصول بسلام لكن والذي والاختلاف على طول السنة بسم نزيل فرق زي ما قلنا المساء اللي ضربوا القاضي عياض ان هم جاءوا على طريقها من الخوارج، قالوا في الحاجة اسمع حد الرجم والحاجة قالوا انتو كفار لانه مكروا اكثر الشريعه في منتهى ولا الشيء, الشيء, الشيء, الشيء قال حافظ عبد الرحمن رحمه الله وإنما لم يكفرهم يعني الخلق إلا إذا افطروا التوحيد وافطروا الشر فاذا وقع لهم اضطر التوحيد أو اول صار الشرايع اول اثنين مع بعض قال لك لا دول مش من فرقه زي ما, الـ ما, الـ ما, الـ ما الامام عبد الله المبارك لما سئل عن ال لما سئل عن اصول الفرق الاسلاميه قال البرجئه والخوارج والمعتزله قالوا طب والجهميه قال انت ليس لهم هم في الاسلام معينا طبعا لهو تخصيل يعني لكن افضل اقول لي ايه خاص ممكن الانسان يخرج من ده يبا ايه اندرناك تلافوث معهم طيب الجزء الثاني مسائل الخاصية ما تنازع في اهل السنة بقى مع غيرهم من اهل البدع وهذه المسائل تخفى مسالكها جاء ما ذكرنا في بعض التخصيص في ساخ الاسامي الثانية رحمه الله بالأمس, بالأمس, بالأمس, بالامس لما اتكلم عن المسائل اللي هي قفر في نفسها فعلا ولكن تخفى مسالكها إن ما درسي ما درسي بفهما قد يؤذم على حد. كما ذكر إن ابن رجب رحمه الله إن الإجماع في إجماع يعرف العلماء، لكن لا يعرفه غيرهم. فلو أنكر المسألة لما كفروه. ولو زادك أنت أنكرت إجماعه ذلذي لأنه يعرفون. إذن أرخوا أولا إلى غير ذلك. إذا إذن في مسألة غير خفياتها، إيه مفراداتها؟ هل أخذ من كلامه العلم اللي علم بلحق تقريبا مفردات هذه المسائل نخدم من كلام اهل العلم اللي ذكرناه بالامس تقريبا كيف قلنا مثلا كلام الامام النووي المثل رحمه الله في شرح مسلم باب الأمر القتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال كل من أنكر شيئا مما أسمعت الأمة علي من جنور الدين إذا كان المهم منتشرا قص الصلاوات الخمس أشد عند الله إذا المثال ذار أن ترته الصلاوات الخمس في شهر رمضان والاختلاl من الجنابه تحريم الزنا والخمر ونكاح ذات المحارم ونحو هذا من الأحكام إلا ان يكون الرجل حديث عادل بنت هنتكلم عليها بعد كده في المهم اللي ده ايه عندنا المسائل زي كده مثلا دي مفرادات في المسائل المسائل الافضل ده تقول فقول مثلاً شيخ قول الاليام السفيه رحمه الله لما ذكر تلاوه في امساله كلام الاليام السفيه لما ذكر ان الى اسماء وصفات, وصفات في الكتاب وفي السنة لكن ايه لكن يعذر فيها بالجهل لانها لا تقوى بالعقل ولا بالرويه ولما ذكر الرساله كلام ال اللي... لما ذكر العلم الايمان من المقلدة ولا ما ذكرتهوش يقول استفعيه رحمه الله قال والعلم إلمان علم عام لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله زهر مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان وزكاه الزكاة وذكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الجنة والخمر ونحو ذلك وهذا الطرف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند أهل الإسلام في الأنقار رحمه الله والذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز عليه التنازع وثم قال الواجه الثاني قلت يعني وطبعاً الصحيح رحمه الله قال, قال يعني في أيام مع غيره يعني فقال قال سما الوجه الثاني قلت له ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص بهم من الأحكام وذكر هنا. قال وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص تنة إن كانت بشيء منه فإنما وإن كانت شيء منه فإنما هي اخبار خاصة لا يعلمها ليست أخبار العامة فهي أخبار خاصة بقى من الامثله على كده إيه الكلام اللي ذكروا مثلا اللي ذكروا الامام أحجي هذا أحجي لك أجل كنت أتجل بذكر الله عزيزي وفلي. الإمام الحسن بعدي حمار الله في الاختيارات جبن ثانية قالوا المرتد من أترك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك إن ممكن بقلب بعدين إلى أن قال قال ومن جحد صفة من صفات الله عز وجل ومثله لا يجهلها أدي مساء ومثله لا يجهلها أما لو كان مثله يجهلها فليكفر الامام مثلا بهاء الدين المقدسي لما ذكرنا عنه بالامس قال من جحد احد اركان الاسلام او أحل محرما ظهر الاجماع على تحريم الادماء مساله غيره امثله فقد كذب بالكذب الله ورسوله لان ادعى ذلك خضاره في الكتاب والسنه فلا تخفى على المسلمين قل فلا تخفى قسمت حتى متسعه اربعه ولا حاجه المره ولا يسجد الا مكذب لله ورسوله كده إلا أن يكون ممن تقفى عليه الواجبات والمحرمات فيعفى عنه في في فيعرف ذلك أيضا ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال رحمه الله لكن التوسل بالايمان به وبطاعته هو الدين وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام للخاصه والعامه فمن انكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصه والعامه واما دعاءه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن انكره فهو ايضا كافر لكن هذا اخف من الاول فمن انكره عن جهل عرف ذلك فان اصر على انشره فهو مرتد قالني عرض في باب وهو ان الاسلام ما هو بيقولك ان ممكن يتوسل بالنبي صلى الله عليه عز وجل وكذا وكذا ممكن ااا بشخصه عليه الصلاه والسلام يتوسل بشخص رجل صالح الى الله عز وجل لا به من ما وقال علينا رحمه الله وهذا إذا كانت المقالات الخطيئة طبعا تصل بالنروس ثمان بعد نوته طبعا في خلاف ده بأهل العلم فيها لكن أصب مثال وكيف تتحقيق للمسألة دي ووضعها كان مثال للمسائل التي تقل اللي, اللي هو لا يحكم بأهل العلم هذه المسائل تأويد السفاة مهيرة اللذي رد عليهم أهل العلم فيها قال ابن ثاني رحمه الله وإذا كانت المقالات الخطيئة فقد يقال إنه مثل عنضار يبقى هنا إيه ذكر المقالات الخطرية لما ذكر مثلا عن الجهمية قال إنهم يخالفون ما اتفقت عليهم الليلة وأهل الخطر السليمة كلها لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى ظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات إلى أن قالت أولا ليس كفارا قطعا تفزايت يبقى المسائل اللي اختلف فيها اهل السنه مع زي مسائل اختلاف وتأكيد ال زي ما المفسر بيقول لك نصب الاسم ولا نصب الصفه يقول سمعهم بلا كما نظرهم بلا بصر الا هذا لابد فيها من تعريف لأنه يا اخواننا الراجل اللي قال آآ آآ اللي الرجل اللي, اللي هو قال جمع اولاده وقال كنت أي ابي لكم وبعدين قالوا له ايه خير ابي افتع فقال انه ايه افتر من اللقاء الله عز وجل وقد تعالت كذا فلان خضر علي ربي ليعذبني عذابا ليعذبه احد منه كلام ذوت قاله هذا الربي حصل انه يعني اتكلم في القدره القدره في الايه طبعا ده على كلام سيدنا تمام رحمه الله الشركه الثانيه وتمدهم بالخير احنا طلعوا الجنا اللي هو كده انكر القدره طبعا دي تبقى صورة من صور القدره انكر القدره يعني انكر عموما القدره من صور القدره لكن مع ذلك غيره من اهل العلم بيشاف لكن بعض اهل يقول بيقولوا إن انه وان صور من صور بيت ومع ذلك تقي على تقي تبقى ازاي بقى كان عندها تغيير اطلاق صورته صور سننات لوذا برحمه الله بيقول في حديث سيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا صف قال المراد بقوله لم يعملوا خيرا صف من أعمال الجوالح وإن كان أصل التوحيد معهم ولهذا جاء في حديث الذي أمر إهلاه أن يحرقوه بعد موته بالنار إنه لم يعمل خيرا صف غير التوحيد يتخرجه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا ومن حاله ان الصوت وهذا الحديث تحقق الى القرطبي رحمه الله في تفسيره يبقى اذا معنى إنه قال لم نعمل غير الصدق غير الصريح الصريح زي كان هو بيقول فانقذني علي ربي يبقى توجيه ده ان صارفه انه لا الصاحب هو اصل الدين اللي بيتكلم عليه اصل اللي هو النافذ أول خالص فأه اللي عبادة الله يحتاجه لكريم ثلاث والكفر بالطغوط وبغض المشيطين ومخصمت أو مخصمت المسؤول. يبقى هو ده الأصل اللي ده ده أصل التوحيد والخالد عصر كل يوم تباسوها نعبد الله والساني وما ومالخطيط الأسماء وصفاته يجوم التوحيد يعني هو كده ده جوه الإسلام وهناه الغلوطة جوه عن جذر المنطلق انك انت في داخل الدين اصلا لك لك ااا قال الله وكذا وان من اضاف الى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق الشبع ولا الريده وقصر الكفر ولكن على طريق التاويل والهوى والخطا المقتدي الى الهوى والبدعه من تشبيه الأونع في مجارحة ونفل صفة كمال فهذا مما اختلف السلف والخلف في تأثير القائلة او دي بقى فالتألف الثلاث اللي هم اختلفوا حصل معهم اختلاف قال الهم الزايد رحمه الله في تأثير ما لم يكرر بعض صفات الله تعالى الثابتة كان نزول الله في الـ في الـ في الـ في السنة الأخيمة الليلة ونحوه يقول ايه قال إنما يدفر بعد علمه بأن الرسول صلى الله قال ذلك ثم انه ثم انجحد ذلك ولم من به فايه خلاص يبقى لكن لا يبقى غير موقف جاح لكن لابد ان يعلم اولا هذا ايضا من ضمن المسائل الفقيه طبعا بقى المسائل التي تختص بقى في الفقه وكده لا الدكتور شرح الفقه زي ما قال المتكلمه اللي قالت قراءه الفقه التي تضبط فيها ايه نفس زي كتاب ولا سنه نفس فيها كثير من السنة او قد تكون يدوثيها القرآن في خسوتيات يهان وكده فهذه المسائل من المسائل الخطيئة جدا يدربوا مثلا المسائل دي عمر لما قالت بقى ميراط الجد وميراط الجدهة وبعض المسائل في المواريد وبعض مسائل في الصفة وصفلة الاختلاف فهذا مما إذا وقع به الإنسان ممن عليه طيب كلنا دي كده أمثلة لمسائل ظاهرة ومسائل خطيئة فبالحكم ايه لو إن إنسان زحد هذه المسائل أو جهلها كان لدينا في حيث الإعذار هنا لا ولا إيه ولا لا خلينا نتكلم عن الحدة قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنزلين لألا يكون للناس على الله حداتهم بعد الروسة اشتدر ولو أن أهلتناهم بعذاب من قبل يرقون ربنا لو لا أرسلت إلىنا رسولا فنسترعي آياتك من قبل أن نزل ونخذ ونحو هذا من الآيات هينا بقى فضيحة الفضيح اين هي الحدة؟ اقامت الحدة في الاسجاي وصفة الحدة في المساعدة الزوارة وصفية تبحث عليها خوف ان الاحكام تضع عليها بالحدة طيب ليه تخلي بالك معايا اصلا الحدة دي هي اللي توجي بالعجاب يعني من قامت عليها الحدة عزت طيب مل لم تقوم عليها الحدة؟ قال الله عزة الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وما كنا معذبين معذلين ما كنا مسنين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 ويختبروهم الله عز وجل وهذه المثالة فيها جميع أهل السنة حتى بل حتى أبو الحسن الأسعاري رحمه الله في المقالات الاسمين حتى إجمع على أنه السنة إجماع. ده هو هيحصل ايه هيحصل انه يختبر يوما فيا طب ده جاي عامل كده في فاس فبرك بنادي الله ميت ميت وده وهو موجود في الارض يحكم الست برضه فلذلك لا يطرحن عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له انت عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لامي فلم ياذن كده لكن اظن قبل ام جو لكن ما لا سئلنا لاذا في استبدال بالاحكام المتعلقه في الاحانيث دي ان شاء الله مسات الاحكام النهارده ان هي معلقه بقضيه لكن أنا عايز اقول لك بس ان الحج دي اللي هي الحج عشان العذاب العقوبه ان متى سيعاقب سيعاقب ولازم زي ما قلت لك تفاصيل العلم تذاع في تفاصيل دي بقى دي بقى الذهبي لان ده بثه منتهى الخطوع في يا جماعه امور دلوقتي اللي بنعالج الديمقراطيه دي لما وصفها وصف فيها ورثاء وتعريف زي هند اهلها حتى الست الاكبر الست الاكبر على طول دغري كده ليه الست الاكبر لان هو بيتبع عائلته شرع مع الله عاوزان بيدير البلاد على غير امر الله وانما بيديره بالاغلبيه فالأغلبية دي بقى صادقة حكم ربنا صادقة حكم ضد ربنا ضد حكم ربنا ما عم تسمش كذا ما عم تكويش خارج زي ما لك مستفيد من شو لا عقوبة إلا بالقانون فمش عقوبة بالقانون ضع بالشباب الصلاة خارج أو الله سيدا تستقيم له وما بس تقول ما بس الغربيين مش مش غربيين ونتدارم وتروك شو ما يتحك علىي ولما جي لك عندي لك إن اللي إن فيها جيم باب فبالت جيم هو إنه آه, اه احنا في المرحلة المستقل خطرات افتاد الهاتف تبطيل ليه بقى لان الله خالق فنجعل المسلمين كالمسلمين. انت لما ما تعرفت المدلم من المسلم تبقى خالفته ده امر ربنا يا دو بقى اللي خلدت اخوه بالك مننا انت تبقى خالفته امر ربنا ان المقار اللي هشيعت اللي بيننا اللي يقولك ربنا مش هتقلني كفرت فلا ليه مش هتقلني مكفرتش لكن هتقلني كفرته ليه ده غلط يدعى في كل دي مثال من الشبهات اللي اردت على سيك محمد بن عبدالله في دعواتي فضيلاً ورد عليها من سفادة لا بنت فيه حاجة لابد ان تخفره ولا بود انت كفر كفر لأصل على كفر اليهود ولا طالد ياتب ما كفرتوش لدينا كنت تخربك لانك انت كده عارت بأصل دينا احنا قلنا ان الكفر بالتغوط اللي هو ايه ان يكفر بكل دين يخالف هذين هذين خالف دين لفلال هذا ما ننفعش مسابعنا فيش ولا ذلك المتسير رحمه الله نحن نرقلنا الكلام ده قبل كده في أحكام الشرط الأكبر المتالف الأحكام السكرية وقلنا إن المتسير رحمه الله قال إن من حكم بالمنسوخ هو كفره بالإجماع فكيفا للمنسوخة كانت صراع موبودة كراول المسيط لو سابر القرآن وحكم بالمنسوخ يكفر بالإنسلاع لما بالك لما الحكام بدي يسر لما ذكر الياسر إبادة لازل تكون بالك على كده لازل تفرق هذا مصبر الله عز قال لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة. لما تقول ثم بذلك قال لي رحمه الله قال إذا كفر الحاكم من خلاص ليس له علي الحكم ولا, أمر ولا طاعة. لا انت بس هيقصر الكلام ده هتولي يبقى لو حكمه او تامر بقى المشرفين يامروا بالكسور عشان المشرف دي الـ الـ في الـ في, الـ في في القضيه دي يا خلي بالكم انا عايزك تاخد بالك من ال عايزك تاخد بالك من المثال ده ايه اهميتها ان شاء الله ونحاسبها ليه وفي قيام الحضاره ده من وقت وانظر الى مسائل الظاهره شوف المعين يختص بالصح الامتى وغير المعين يطبق الحكم عليه امتى لازم التفاصيل دي لازم تذكر عليها ولازم توضحها ولازم تفهمها حتى تقوم هذه الأمة من هذه الوحل شوف أخواننا لما كان موجود مراتين عمر ورح نسلم خلعة من القلاع لبعض الكفار لا سلم همه سياس قال عشان استنقذ بعد جيب المسجد وارد واسف قال استنقذ بعد زمن فتح القلعة دي واتترضاها مرة ثانية نور الدين محمود الدين رحمه الله فلما اتترضاها كان من بعض القادة اللي معاه ابن معاه عز الدين فالتفت اليه وقال الآن احنا بردت على ابيك زبجة جادلهم جاله كده فيها سبأقول لك عشان يساقف حاجة تانية قالوا بتحاول يبقى على عمل قالوا ما استبعد الجلد تموك النار عشان استعرضنا له هذا النتيجة خلي بالك من دي لما لما لما طلع ال ال صل صلح بالك وراح لو أكل ميت من أيوب صلح المعيل راح سلم القلم من الكلام لل للنافورة عشان يؤذون الحربي خوي اللي عبد العباس خلاه بيقص على النمر زي بقى انه خطب ومن انكر على ان ذلك اماره دخلهم ضيع تحدثت كانت ان شاء الله ووجدنا من كرره كتير الم... يعني اكثر ممرضه سمعها لكن اللي عاد الاثره ده كمان مره اخرى ما عايزه بس عايز دي احنا عملونا مرض حساسيه كده فلان ده عمل زي ما قلت لك كده الراجل طلع اللي, اللي تلعب بعد ال... لما, م... لما صار الناس وادوا يتكلم عايزين بقى التشبيع وكده فينا كل ما تكلمه له قال تعالى قال تعالى وتعالى ما قالتك بقى له 1400 سنة ما بعض ما شكرا لما عليه وقال لك والله هو ان ده الكلام ده الكلام غلط وما يفعش انت تقوله وحنا انك تقوله لكن بقى انا عايز أقول حاجة انا بشف على فكرة انا مكبرش ليه بقى قصتو جاهل انت كتاب الله عز و عز و على سورة النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بركوا يا إخوة المساعدة معايا واحدة بعد كده إن شاء الله عز وجل لو من عندي إني أقول أنا من عندي أقول أهل أهل, أهل, أهل. نسال الله عز وجل وهو ولي الانسان واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته